Hatmi Şerif okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik Cüz 20 Euzü billahi en eşşeytanir recim Bismillahirrahmanirrahim Fe ma kana cevada illa إنهم ناس يتضاهون، فأنجاه وأهله إلا امرأة قد ضناها من الغالبين، وأنطنا عليهم مطرًا فسأ مطر. غريب قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آمَنَ خَيْرٌ أَمَّنْ شَبِكُونَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَأَنْزَلَ مَنْ مِنَ السَّمَاءِ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فإذا هم مع الله بل هم ضوء يعدلون أمن جعل الأرض ضرارا وجعل خلالها واجعل لها رماسيا وجعل بين البحرين حاجزا أئله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب منضر إذا دعاه ويكشف السوء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 قل هاتوا برهابكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيام يبعثون بل اتارك علمهم في الآخرة بل فِي في شك منها بل هم منها عمون فقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لنخرجون لقد وعدنا هذا نعم قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْضٍ مِّمَّا يَبْتُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْمَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ 119. ويكون ردف لكم بَعضُ الذي تستعجلون 110. وإن ربك لذن فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون 111. وإن ربك ليعلم ما تكن صدرهم وما يعملون وما من غائبة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 ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتبكل على الله إنك على الحق مبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمان متعاء إذا بلهم أبدين وما أنت بهذ العميع ظلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وَإِذَا بَطَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ, تكلمهم أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُنْظِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ فَوْجًا من يكذب بآياتنا فهم يزعون حتى إذا جاء قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون فبق عليهم لما ظلوا فهم لا ينتقضون ألم ير أن نابع الليل ليسكن فيه والنهار نذصرات إن في ذلك لآيات لظالمين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 صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَسْقَى كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ قَدِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ بُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُزَجَّنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَدُونَ إِنَّمَا أَمِدْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّهَا ذِهِبَ الْبَنْدَةُ لَهِي حَرَّمَهَا فَذَهُو كُلُّ شَيْءٍ وأمرت أَنْ أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَمِّيْكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طَاسِيمٍ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ذَلِكَ عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ نَزْلٌ مِّنُّن ۚ إِنَّ فِي عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أبناء يذبح أبناءهم ويستحيي رساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونبع لهم أئمة ونبع لهم 113. ونمكن لهم في الأرض مندية فرعون وهامان وقلودهما أنهم كَانُوا كانوا يحذرون 114. وأوحينا إلى أم موسى فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْغِيْهِ بِالْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادْتُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَغَطَهُ آبُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُبًا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ فَهَمَ مَا نَبَهْدُهُ مَا كَانَ قاطِئِينَ فَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وهم لا يشعرون فأصبح فؤاد من موسى فارغا إن كانت لتبذي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين فقالت لأخته قصي. فبصرت به عن جنب وهم لا يشكرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدركم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له 119. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن 110. ولتعلم أن بعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون 111. ولما واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يغتتلان هذا شيعته وهذا من عدوه فاستغاسه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوقزه موسى فوقزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغثور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجربين فأصبح في المدينة خائفا يتربّد فإذا لَيْسَ تَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْبِحُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَدِيْبٌ مُبِينٌ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوُّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُبِيرُ أَنْ تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس تريد إلا أن تكون في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. 119. فقرص المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرد إني لك من الناصحين 110. فخرج منها خائفا يترقض قال رب نجني من القوم الظالمين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 117. قال ما خطبكما 118. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونها شيخ كبير 119. ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أن زنت إلي من خير فقِيت فجاءت إحدىهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القبيل الأمين قال إني أريد أن 121. وإن أحبك إحدى ابنتي هاتين على أن تأذرني ثماني حجل فإن عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك 124. إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي الله على ما نقول وكيل فلما قضى نوس الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثيئني أمسكن عن عني منها لعني آتيكم منها بخبر أو جلسة من النار علّكم تصدقون. فَلَمَّا أَتَاهَا هُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا نُسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ونظم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانات من ربك إلى فرعون وملئه إن إنهم كانوا قوم فاسقين. قال رضي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، فأخيها عون، فأفصح مني لسانا فأرسله معي لذات. فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشر عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصدون إليكما بآياتنا انتم وما من اتبعتم من غالين فلما جاءهم موسى بآياتنا بينان قالوا ما هذا إلا سحر مفتر وما س وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاغبة إنه لا يسلح الظالمون فقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأفقذ يا هامان فاجعني صرحا لعني أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره وببنوده في الأرض بغير الحق وظنه أنهم إلينا لا ينجعون فأخذناهم جنوده فنبذناهم في اليم فانطر كيف كان عاغبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَتَّصَبَعْنَهُمْ فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا لَعْنَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْضُوحِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ مِن ذا عندي با اهلكم نغرونا الاولى بصائر لما سوى لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب اذ قضينا إلى موسى سنامر وما كنت 117. ولكننا أنشأنا غرونا فتطابل عليهم العمر وما كنت سابيا في أهل ملينا تتدو عليهم آياتنا ولكن ناكم ما نوسين وما كنت بجانب القور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك ولك الرحمه من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قدرك لعلهم يتذكرون ولولا لا أن تصيبه صيبة بما قدمت أيدهم فيقول رضنا رضنا لو لا أرسلت إلينا رسولا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 أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلٍ قَالُوا سِحْرَانِ فَظَاهَرًا فَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا تبعه إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهذاهم، ومن أضل من يتبع هذاهم غير هدى من الله. إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم كتابا قبله بِهِ به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 أدرهم مرتين بما صبروا فيدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغة أعرضوا عنه فغالوا لنا أعمالنا ولكم أعمال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 أَبَلَا مُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُلُبَى إِلَيْهِ زَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ كُلِّ شَيْءٍ فِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا 119. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن فارسين 110. وما كان ربك مهنك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتبع عليهم وما نا مهلك العراء إلا وأهلها وما أتيتم من شيء فمتى عن الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أ فلا أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متاعمه متاع الحياة الدنيا كمن متاعمه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من النحوى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعون قال الذين حق عليهم قم ربنا هؤلاء الذين أغذيناهم أغبينا كما غبينا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كُنَّا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ بِئْسَ لِetَعُوشُ رَكَاءَكُمْ فَتَعَاذُّهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا عَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ نَادِيهِمْ فَيَقُولُ ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم أنباء يومئذ فهم لا يتساءدون فأما من تاب وآمن بعمل صالحا فعساء 114. فربك يخلق ما يشاء ويختار 115. ما كان له من سبحان الله وتعالى عما يشركون 117. يعلم ما تكن صدرهم وما يعلمون 118. الله لا إله إلا له الحمد في الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله وعي الله يأتيكم بغياء أفلا تسمعون و ارايتم ان جعل الله عليكم انها رسو مدى الى يوم القيامه ما لله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون ومن رحمته يجعل لكم ليل لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فرضه ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعبون ونزعنا منكم لأمة شهيدا فقلنا هات ذهانكم فعلموا أن الحق لله أن الحق لله ما ظل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قلوب موسى فذغ عليهم وآتيناه من 122. إن مفاتحه لتن بالعصبة أولي القوة 123. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يعد الفرحين 124. فابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك يَا بَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهِ إِلَيْكَ وَلَا تَبُغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا 112. أفلم يعلم أن الله قد أهلك قَدْ قبله من القرون من هو أشد منه قبة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجربون 113. فخرج على قومه في قال الذين يريدون حياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي طاغوت إن له حظعهم فقال الذين أنتم عم وويلكم فما الله خير من آمن وعمل صالحا وَلَا إِلَهَ إِلَّا, إلا الصَّادِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَابِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ فَاسْتَحَلَّ الَّذِينَ تَمَنَّوْهُ مَا كَانُوا بِأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ قَلِيلًا مّنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَيَغْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّ نه لا يفتح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يبذلون ضللا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنات فله خير منها ومن جاء بالسَّيِّئَةِ فلا يجزى الَّذينَ عمِرُ السَّيِّئَاتِ إِلاَّ ما كانوا يَعْمَنُ إِنَّ الَّذي فَرضَ عليكَ القُرآنَ لَرَادَتُكَ إِلى مَعَادٍ قُرَّتِي أَعْلَمُ مَنْ جاء في ظلال المبين وما نتتعدو فإن يلقايك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا من الكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إلّا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 بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ممين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا فهم لا يستنون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 من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العظيم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لم كفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعمدون فبصين الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم 119. فلا تطعهما إلي مربعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون 110. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين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 أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مَن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَسَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَسَنُطْمِسُ فِي وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُونَ أَسْقَالَهُمْ أَسْقَالًا عَأْسْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُونَ مَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى طَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَدَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الْقُوفَاهُ وَهُمْ ظَائِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْهَمْ 118. وإبراهيم إذ قال لغومه اعبدوا الله واتقوه ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون 119. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكار إن الذين تعبدون من من لا يملكون لكم رزقاً فأتوا عند الله برزق عدوه وشكوه إليه ترجعون وإنت كذبو فقد كذب أمم من قل لكم وما علوا شور إلا الذلا والذين أَبَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِعُ اللَّهُ خَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْغَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 119. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تغلبون وما أنتم بمعكزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ومن ولا نسى والذين كفروا بايات الله غلقائه اولئك يا انسو مروعمات واولئك لهم عذاب اليم فما كان جباب قومه لا أن قلقتموه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فقال إنما اتخذتم من دون الله ودت بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم الغيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعم بعضكم بعضا ومأباكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له الضر ذَ قَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبَ لَنَا مِنْ فَضْلِهِ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ فَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَلْفَرَثُ فِي الدُّنْيَا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 أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ لَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَاذِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَبَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَادُوا اْتِمَادِ عَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبٍِّ صوبني على القم المفسدين ولم ما جاءت أسرنا إبراهيم من مشرا قادوا إبنهم إيه أهل هذه الغنية إن أهلها ظالمين قال إن فيها بلطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لم نجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغادرين ولما أنجا شُنُنًا نُلْقَى سِئَاهُ النَّارُ بِهِمْ دِرْعًا فَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا, بهم ذرعا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّمَا نَحْنُ نُكَوِّكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا رَأَتْكَ كَانَتْ مِنَ الْغَادِبِينَ إِنَّ نزلون على أهل هذه الغوية لزمن من السماء بما كانوا يفسوون، ولقد تركنا منها آية بجلة لقلب يعبد. وإلى مدين أخاه شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ذر ج يوم الآخر ذر ج يوم الآخر فلا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ذالهم جاسبين ذعابا وثمودا فقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فَسَلَكُوا عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا بِالاسْتِلاْسِرِ فَقَاهُ نَفِيرُ عَوْنًا وَهَامًا بَلَ جَاءَهُمْ مُوسَى وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ اِذَا مَا كَانُ سَابقٍ فَكُنْ لَن أَغْنَى بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرَسْنَا عَلَيْهِ حَاسِدًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ 119. ومنهم من وَمَا كَانَ وما كان الله ليرلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 111. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء <تصفيق> كبوت اتخذت بيتا 112. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت 113. لو كانوا يعلموا إن الله يعلم ما يبقى. وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نغربها للناس وما يعضبها إلا العالبون خلق الله السماوات والأرض بالحق إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ أُتْهُمَا أُنْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ الْكِتَابِ بَأَغِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ولا نكرم الله اكبر والله يعلم ما تصنع صدق الله العظيم şerif Okuyan Kurra Hafız Mehmet Çevik